بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لسي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناطبة تصلى نارا حامية تتخى عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لتعيها راضية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 كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكّر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا ثم إن علينا حتابهم